بسم الله الرحمن الرحيم أي فلام تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين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 وأخافوا أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إن نائذ لا خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاها أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قبيصه بدم كذب قال بسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادل و هو قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وأثروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخث دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيده لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي يسدن إلا أي أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين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 واستغفر لي ذنبي انك كنت من الخاطئين وقال فِي في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها قد شغف حبا اننا نراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكَ الَّذِينَ نُمْتُنَنَّ فِي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجن لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسدنه حتى حين ودخل معه السجن فتيران قال أحدهما إني أرى لي أعصر خمرا وقال الآخر إني أرى لي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه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 خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء أن سميتموها انتم و ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الطّوث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ودك بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عداف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سبله فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ويأكلن ما قدمتم لهن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 وقال الملك أتوني به فلم ما الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بال نسوات اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 أنا غاوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأماغة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيانه دعو بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِير قَال لَن أرسله مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ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 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم دَخَلُوا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حدث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 كذلك كدنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أي يسأ الله نرفع درجات من نشاة وفوق كل ذي علم عليم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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا سيخ كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إننا راكب من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مت عنده عده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله اللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه مي يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه مي يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْآ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وقال يا أبت هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجا بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من آباء الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغضته وهم لا يشعرون.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 افَلَم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا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 ما كان حديثي يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لقوم يؤمنون